اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تظالموهم لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا لكم فأتوا لنا أجوره واعتمروا بينكم بما معروف وإن تأثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ذات من سعته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 مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا